فأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم ولكنني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقدين أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به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 ساكنهم كذلك نجز القوم المجرمين ولقد مكنناهم فيما امكنناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما أهنا عنهم سمهم فما أهنا عنهم سمهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بأيات الله وحق لهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرّصنا الآيات وصرّصنا الآيات لعلهم يرجعون فلو لا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلاء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 أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوما أجيبوا داعي الله يا قوما أجيبوا داعي الله وآمنوه يغفر لكم من ذنوبكم.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 أو يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض أو يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم بقادر على أن يحيي الموتى.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 قالوا بل ربنا قال فذوق العذاب قالوا بل ربنا قال فذوق العذاب ويوم يعرض الذين كفروا أن الناس أليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فذوق العذاب قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو الأزل من الرسل ولا تستعجر لهم كأنهم يرون ما يوعدون كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاض فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون لكم هذه التلاوة من موقع تيفي قرآن دوت كوم